في هذه اللحظات الطيبة والأوقات المباركة حينما حينما تجتمع القلوب وتتعانق هذه الأفعة يكاد القلب يطير فرحا بلقى إخوانه ورؤية أحبابه ولكن ماذا بعد ذلك؟ معد هذا اللقاء الطيب؟ في هذا الزمان المبارك هل انقطعت الأعمال الصالحة لا لا يزال هذا المسجد العامر بفضل الله تبارك وتعالى قائد على مدارسة العلم والتذكير والدعوة فأين تذهب هذه الوجوه نفتقد هذه الوجوه طوال العام ثم نلتقي في هذا الموسم شيء طيب أن نلتقي لكن الأطيب والأفضل أن نكون على تواصل طوال العام أين نحن من هذا المعهد المبارك ومن دروس الفجر ومن دروس الإيمانية في الحقيقة هذا يطرح سؤال أن من علامات قبول الأعمال استمرار العبد في الأعمال الصالحة وهذا يجعلنا يتوقف وقفة هامة بل مهمة لأن المرء لا يعيش إلا مرة واحدة وبالتالي إن فاتت هذه الفرصة عليه أن له أن يأتي بفرصة أخرى في مسألة هامة خاصة بالعمل الصالح لابد لنا من وقفتين هامتين الأولى عند بداية هذه الأعمال والثانية بعد نهايتها وضرب الله عز وجل لنا مثلا لكل مسألة من هذه المسائل لكن دعونا نخرج قليلا إلى قصة عابرة عن ثلاثة سافروا إلى بلد بعيد وبحثوا عن مسكن ثم وجدوا مسكنا مبيت بفندق كبير سألوا واستفسروا فلم يكن يوجد في هذا الفندق الا غرفة في الدور الخامس والسبعين خمسة وسبعين فوافقوا تعبانين مضطرين وافقوا على استئجار هذه الغرفة بشرط أن المصعد يغلق أجوابه عند العاشرة مساء خلاص حافظوا هذا الشرط وفهموا المطلوب جيدا فكانوا ينصرفون ثم يحضرون قافلون في تمام التسعة والنصف يدركون المصعد يصعدون الغرفة وينام وفي ليلة من الليالي تأخر بهم الوقت حضروا بعد الايه؟ بعد العشرة فات الأولى ماذا نفعل؟ أين نذهب؟ ليس لنا إلا الدرج هلوم بنا؟ نصعد الدرج خمسة وسبحين دروف صح؟ واحد يطلع الدور الثالث الآن بالكاد فقال أحدهم أمي أنا؟ فعلي بالمضحكات أنا أضحككم في قصص مضحكة في الخمسة وعشرين دور الأول وظل يعني يتكلم وهم يتضحكون وقال الثاني وأنا علي بنواد القصص في القسم الثالث الثاني فبلغوا الخمسين وقال الثالث وأنا علي بقصص التشويق فيما تبقى حتى بلغوا الدور الآيه الخامس والسبعين وعند باب الغرفة انتبهوا انتبهوا أنهم قد نسوا المفتاح بالأسفل هذه كارثة أن تنضي في هذا العمر الطويل ثم تقدم بين يدي الله تبارك وتعالى مفتقد أهم شيء أعمال من صلاة وصيام وقراءة أعمال عظيمة لكنها لما افتقرت إلى نية ما فادت شيء تماماً بتمام لو أنهم كانوا تساءلوا في أي دور تفقدوا أحوالهم مرة واحدة لربما كانوا قد انتبهوا قبل أن يصعوا عليهم هذا الأمر أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك من الناس الأناس لا ينالهم من الصوم إلا الجوع والعطش وأن منهم ما من لا يناله من القيام إلا النصب والتعب، وكذلك ما لا يناله من القراءة إلا الصهر. هذا إشكال. فهنا رجعنا أنفسنا. هذه وقفة مهمة قبل الأعمال. ما الذي أتي إلى هنا؟ هل أتيت لمجرد مشاركة الناس في هذا لا تكاف. أنا اعتكبت في مسجد البخاري والله كنت مع الشيخ فلان والشيخ فلان وكنت مع فلان وكانوا ما شاء الله يقرؤون بكذا ويفعلون كذا نحتاج إلى مراجعة وإلا هنطلع الخمسة وسبعين وفي الآخر مش هلأ المفتاح نحتاج إلى مراجعة وهذا أمر لعلنا قد تكلمنا فيه وتكلم فيه المشايخ والإخوان كثيرا لكن المسألة الأهم ماذا بعد العمل؟ ماذا بعد العمل؟ هذه مسألة في غاية الخطورة أنت شمرت وجهدت نفسك واتيت إلى المسجد وفعلت وفعلت وماذا بعد؟ انتهى رمضان انتهت العشر هل انتهت الأعمال الصالحة؟ هل انتهت اللقاءات المباركة؟ هل انتهى طلب العلم؟ هل انتهى طلب الثواب والأجل؟ لا والله بل انتهت وضعفت وفترت العزائم وهذا هو الإشكال ولعل ما يعقب الأعمال الصالحة من أعمال بعدها تحدد مصير العمل الصالح لا تعتقد أنك بمجرد هذه الختمة أو هذه الصلاة أو هذا الاعتكاب أو هذا الموزم أن المسألة قد انتهت أبدا لذلك السلف كانوا حريصين كل الحر... الحرص على هذا الأمر الذي يسبق الأعمال وعلى الأمر الذي يعقب هذه الأعمال من طاعات كانوا يسألون الله عز وجل ستة أشهر ها أن يبلغهم ربهم تبارك وتعالى رمضان هذا جزء جيد لكن ستة أشهر ثم بعد ذلك يسألون الله تبارك وتعالى مع الاجتهاد ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان هذا الإشكال لذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثا هذا تمام ما يحدث لكثير منا نقض الأعمال بالأفعال وبمخالفة ما كنا نتمنى ونرجو من خلال هذا الاعتكاف وهذا الموسم مبارك والدليل على ذلك الغفلة الطويلة طوال هذا العام وإلا لو كان هناك أثر لطاعة وعبادة لكان هناك استمرارية في مسألة العبادة لذلك عقب ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية بآيتين فقال فتذل قدم بعد ثبوتها صعب شيء مفزع، فتذل قدم بعد ثبوتها ليس بعد تذبذبها، ولكن بعد ثبوتها ورسوخها ففيه دلالة أن الأعمال التي تعقب هذه المواسم هي حاكمة على ما قبلها من أعمال صالحة لذلك نقول دوما وماذا بعد وماذا بعد هذه الأعمال الصالحة إياك أن تقدم إلى الله تبارك وتعالى بأعمال كأمثال الجبال الشاهقة العالية فيجعله الله عز وجل رب العالمين هباء من ثورة. لماذا؟ أتوا بأعمال من صيام وصلاة وصدقة وبر وكذا وكذا وكذا لكنهم إذا خلو بمحال من الله انتاكوها بعد هذه الأعمال فماذا كان؟ جعلها الله عز وجل هباء من الفارق هو سر في هذه المطغة ذاك السر العظيم لذلك صلاح هذه الأعمال لابد أن يكون من صلاح البدايات والخوف عند النهايات مها مزاولة التذلل والتخشع والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى وضرب الله عز وجل لذلك مثالا واقعيا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء مقتر يوما بمكانه ولا بمنزلته عند ربه تبارك وتعالى مع أن له من الأعمال والأفعال ما, ما سطره الله تبارك وتعالى في كتابه والسنة في دواوينها وما زكاه ربه تبارك وتعالى وحباه به إلا أنه قال وجنوبني ومني أن نعبد الأصناع الخوف الخشية على فساد هذا العمل، على انقلاب وتقلب هذا القلب، هذا هو المطلوب. كيف يكون ذلك أن يظل الإنسان على هذا المعنى أو قريب من هذا المعنى إلا بمداومة الحضور في المساجد و مزاحمة أهل العلم وصحبة الإخوان والادمان على اقبال والادمان على مجالس العلم وقراءة القرآن لكن قراءة على غير هذا النحو الذي نقرأ ولعل هذا يكون في إن شاء الله يعني في لقاء خاص بإذن الله تبارك وتعالى لكن نحن نحتاج أن نقف وقفا عند بدايات الأعمال وبعد نهايتها هذه مسألة في غاية الأهمية وإلا انظر إلى كلام ربنا تبارك وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم سمهم ربنا تبارك وتعالى صديقين ومع ذلك يتعرضون للسؤال كان الفضيل يقول إن كان سيسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكذبين من أمثرنا فكيف لو رأنا الفضيل لا تغتر إياك والعجب ثم إياك والاطمئنان على هذا العمل ماذا بعد هذا العمل ماذا بعد العاشر انتهت الصلاوات الخمس انتهت يعني الجماعات من المساجد انتهت حلق الذكر انتهت قراءة القرآن أبدا والله فإن كان العمل على الوجه المرضي ترى أثر ذلك في أعمالك بعد العشر ما زال المسجد مفتوح الحمد لله القرآن موجود المشايخ متوافرون حلق العلم موجودة أين أثر هذه الطاعة أين قوة الدفع الذاتية لما بعد رمضان وأنت قد تزوجت فإن كان العمل قبل كانت له علامات الإمام الموردي رحمه الله له قصة في ذلك لما حضرته الوفاة أرسل إلى من يثق فيه وقال إن مؤلفاتي في المكان الفلاني قصة معروفة ثم الرجل يشب لا يدري هل كان مخلصا عند كتابته لهذه المؤلفات والمجلدات؟ هذه هي مصيبة والله؟ يؤلف ويصنف وهو عالم نحرير ثم لا يركن إلى هذه الأفعال المجردة بل يتهم نفسه نحن بلا أعمال ولا أشياء قدمناها ولا نتهم أنفسنا بل نطمئن ثم قال إذا كنت في السكرات فنبسك بيدي فإن قبضت فعلم أنها لم تقبل تخلص من هذه الأوراق ومن هذه المجلدات ومن هذه المؤلفات وإن بسطت يلي فعلم أنها قبلت فنشرها بين العالمين فلما حضرته الوفاة وكان في السكرات أتى الرجل فقبض على يده ثم بعد هنيها أرسل يده علامة القبول سبحان الله هذه مسائل تستحق الوقوف معها أن نقف وقفتين عند بداية الأعمال وعند نهايتها هذا من العقل ومن الديانة وإلا من الفائدة أن تصعد كل هذه الأدوار بلا فائدة ما الفائدة أن تمر هذه الحياة الطويلة وقد فعلت وفعلت وفعلت ثم عند النهاية لا شيء نحن نحتاج متابعة نحتاج مراقبة نحتاج أن نظهر التذلل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، والله ما أقصر هذه الحياة، ما أقصر هذه الحياة، ولكن ما أقل الاعتبار والاعتراض. قول قول هذا واستغفر الله ولكم وجزاكم الله خير.